جَنَّكَ <تشرناك> بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا <يقنط> مَنْ يَقُومُ مِنَ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ bull لما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قول وَأَنْتَ نَكْبِرُ الْحَمْدُ إِنَّنَا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ No mm -hmm. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لننهك عن العلم